Inna de in de wa in wa handen in min shurur anfusina wa handen in de handen in de handen in de handen in de Wa in de handen wa de la in lah wa in anna muhammadan abduhu wa handen Amma ba'd handen in de handen in de handen in de handen وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبة في الله القرآن كلام الله عز وجل المعجز الذي تحدى الله سبحانه وتعالى به الجميع كائنا من كان فتحدى الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا زال هذا التحدي قائما إلى قيام الساعة فقال الحق سبحانه وتعالى قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وعجز العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على الاتيان بمثل هذا القرآن بالرغم من فصاحتهم وبلاغتهم دليل قاطع على إعجاز القرآن وعظمته إذا وقف هؤلاء العرب الذين تربوا وترعرعوا ونشأوا في أحضان اللغة العربية عاجزين أمام كلام ربنا سبحانه وتعالى فكيف بمن جاء من بعدهم واحتاج الى تعلم قواعد اللغه العربيه لضبط لسانه وحفظه من اللحن وللتمييز بين الفاعل والمفعول به هذا لا شك يكون عاجزا عجزا تاما عن تحقيق هذه المساله فما بال اقوام وهم يتتعتعون يجدون صعوبه في قراءه الكتب العربيه ويصعب عليهم فهم ألفاظها وقد يكون من أصل غير عربي فاقد لللسان العربي فاقد للغة العربية الصحيحة ومع ذلك فهو يجادل ويخاصم في حقيقة القرآن ويدعي أنه قادر على الاتيان بمثل هذا القرآن يا سبحان الله بينما الوليد ابن المغيرة وهو احد فرسان اللغه العربيه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم شيئا من القران رق له ورفض ابتداء ان يصفه بالشعر وان يشبهه بالسحر وصرخ في وجه ابي جهل قائلا والله إن لقوله الذي يقوله لحلاوه وان عليه لطلاوه اي له جاذبيه تجذب القلوب وانه لمثمر اعلاه مغدق اسفله المغدق هو كثير الماء والشجره اذا كان في اصلها ماء كثير كانت ناميه وكانت مثمره والقران لا شك انه مثمر ثماره لا تنقطع قال انه لمثمر اعلاه مغدق اسفل وانه لا يعلو ولا يعلى وانه لا يحطم ما تحته هذا كلام احد جهابده اللغه العربيه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في شان القران وجاء عتبه بن ربيعه واستمع ايها الاحبه جاء عتبه بن ربيعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض عليه أمورا كثيرة لعله يقبل بعضها ويتخلى عن دعوته الى الاسلام فعرض عليه المال والملك والمنصب والجاه عرض عليه كل شيء فلما فرغ عتبه بن ربيع من كلامه قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد فرقت يا أبا الوليد انتهيت من كلامك قال نعم قال فاستمع مني وقرأ عليه قوله سبحانه وتعالى حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون ومضى النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة هذه الصورة العظيمة وعتب بن ربيعة ينصت إليه، يستمع إليه، وقد أبهره هذا الكلام، واستولى على نفسه حتى القى بيديه خلف ظهره، معتمدا عليهما، مستغرقا في التأمل، وهو العربي الفصيح، لا تنسوا هذه المسألة، هو العربي الأصيل الذي يعرف قدر هذه الكلمات، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من قراءته رجع عتبه الى اصحابه فقال لهم اني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهان وطلب من اصحابه ان يعتزل محمد ولكنهم رفضوا وروى الامام البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه وكان يومها مشركا يقول جبير سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور يقرأ في صلاة المغرب بصورة الطور فسمعه هذا الرجل العربي الذي يعرف قدر اللغة يقول جبير سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ يقول جبير كاد قلبي أن يطيع عرف يقينا أن هذا الكلام لا يمكن أن يكون قد خرج من عقول البشر غير ممكن وكان سمعه لهذه الآية أيها الأحبة لهذه الآية من هذه الصورة من جملة ما حمله على اعتناق الإسلام والدخول في هذا الدين فكان هؤلاء المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ عليهم القرآن وجدوا لذلك تأثيرا عظيما في أنفسهم طوعا او كرها ومما يدل على ذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم وتاملوا في هذه القصه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل كعادته يوما الى المسجد الحرام ليصلي لله عز وجل والمشركون ينظرون اليه ندره انكار وكراهيه ها هو محمد قد جاء الرجل الذي يسفه عقولكم ويطعن في دينكم ويطعن في ابائكم فكانوا يكرهونه صلى الله عليه وسلم فدخل المسجد الحرام فرفع الحبيب صلى الله عليه وسلم صوته بالتلاوه وقرا صوره النجم كامله والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى واستمر النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة هذه الصورة العظيمة والمشركون يستمعون إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم فكانت هذه الكلمات التي تخرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم تنزل على قلوب المشركين كالصواعق أقحمتهم هذه الكلمات فلما وصل صلى الله عليه وسلم الى قوله سبحانه وتعالى افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا وخر النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا لربه عز وجل فلم يتمالك احد من هؤلاء المشركين نفسه وسجدوا جميعا خلف النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منهم سجد خلف النبي صلى الله عليه وسلم بعد سماع هذه الكلمات حملتهم هذه الكلمات التي حقيقة تقرع القلوب حملتهم على السجود لله عز وجل وإن كانوا له كارهين رغم أنوفهم سجدوا لله عز وجل بل هذا الإعجاز القرآني فيما يتعلق بالبلاغة والأسلوب واللغة كان يتذوقه حتى الجن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من تلاوة هذه الصورة صورة النجم وسجد لله عز وجل سجد من خلفه المسلمون والمشركون وسجد من خلفه الجن أيضا ونجد أيضا في كتاب الله عز وجل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا جمع من الجن استمعوا لهذا القرآن وعرفوا قدر هذا القرآن سمعنا قرآنا عجبا ما سمعنا من قبل بمثل هذا القرآن أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد كل نبي ورسول بعثه الله عز وجل إلى قومه جعلت له معجزة أو أكثر تأييدا له ولدعوته ثم انتهت هذه المعجزة بعد وفاة هذا النبي وهذا الرسول. فكذلك كان أمر نوح عليه السلام وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء. موسى عليه السلام أيداه الله عز وجل بالعصا. كان إذا القاها تحولت إلى ثعبان. وأيداه الله عز وجل من شقاق البحر. وأيداه الله عز وجل بالطوفان. والقمل والجراد والضفادع والدم وغيرها من الآيات ولكن هذه الآيات انتهت بموت موسى عليه السلام ثم جاء خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم وكان له من المعجزات الشيء الكثير كلها انتهت بموته صلى الله عليه وسلم إلا معجزة القرآن الكريم ما عدا؟ معجزة القرآن الكريم هذا القرآن أبقاه الله سبحانه وتعالى شوكة في حلق كل معاند متكبر وهو مصدر البهجه والإيمان لكل مسلم تقي فإذا كان الإنسان محقا في طلبه للحق إذا فتح كتاب الله عز وجل وقرأ فيه علم يقينا أن هذا الكلام هو من عند الله عز وجل ولا يمكن لبشر أن يأتي بمثله اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم اجعل القرآن حجة لنا يوم القيامة ولا تجعله حجة علينا